سلتين وتابع أن مسلسل أم كرثوم في حلقته التسعة عشرة. قصة حياة أم كلسوم. الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو واخراج سمير عبدالعظيم السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته تعالى يا شيخ عبد المجيد مالك يا عم عبد المجيد رحت لسيدنا الشيخ ابو العله ايوه يا ام كلثوم سيدنا الشيخ حصل له حاجه اصل في ايه اتكلم يا عم عبد المجيد الشيخ ابو العله عيان قوي يا ام كلثوم عيان عيان ازاي يا عم عبد المجيد؟ عيان يا ازاي يابا؟ ازاي عيان ازاي يا بنتي هو زي زي ما كل الناس بتعيى وكل الناس مش قصدي قصدي جابوله حكيم طب يلا نروح نشوفه انا كمان كنت بقول ايه اللي يخليه ما يجيش بقاله يومين حنعمل ايه يابا طب بقول ايه يعني ايه ايوه بس اهدي يا بنتي انت ازاي بس يابا ده عز انسان عندي بعدك يابا ايوه معك حق انه نصحني وعلمني افضل عليا ملهاش لهاش لا اول ولا اخر هو كده هو كده فعلا فنان اصيل راجل يا رجل طيب وأمير بينا ياابا يا انت أهل خالدة شيخ عبد المجيد حاضر يا مكلسوم يلا ياابا يلا, يا يلا يا صديق أفندي يلا يلا بينا يا بنتي يلا. اهلا وسهلا كويس انك جيتي يا ام كلثوم انا كان نفسي اشوفك لما حصل اللي حصل ده مش كنت تبعت لي انا عارف ان عندك شغل كتير يا ام كلثوم ووقتك ضيق وقت ضيق عليك انت يا سيدنا الشيخ ابو العيله سلمك سلمتك يا شيخ كيف الحال دلوقتي الحمد لله يا شيخ ابراهيم مش تشد حيلك كده يا استاذنا الشد على الله صدق افندي ايوه عامل ايه مع ام كلثوم الحمد لله يا استاذنا الحفلات نازله رف تياترو بريتانيا وصلت سانتي بلازبكيه وتياترو الاجبسيانه وماشي الحكايه على الأوي ان شاء الله دايما ما تستريح وبلاش تتكلم يا سيدي اصلي فرحان قوي وانتم معايا الله يا, يا ام كلشي الله يخليك كسد مشي لا <تصفيق> قولي الحكيم قالك ايه أه. اللي يعمله ربنا كله كويس ونعم, ونعم بالله. بالله الحكيم والطبيب هو الله يا رب يا رب تقوم بالسلامه يا شيخ ابو العين يا بنتي الشغل الكتير مش تعب عليك تعب في ايه بس يا امه دمت ليل ونهار شغل يا ضناي؟ الشغل عبادة يا أم. ولا ايه يابا يا طبعا يا بنتي طبعا اتفضل اتفضل يا استاذ سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن اذنكمان اتفضل يا امه الاستاذ القصب يا امه كلسوم اهلا وسهلا اهلا, أهلاً وسهلا أهلاً شرفت انا سعيد جدا اللي شفتك يا انسه مكرسوم انا اسعد ازايك يا عم الشيخ ابراهيم الله يحفظك يا سيدي حضرتك تعرفني هو في حد ما يعرفكش برضو ده بس من اصلك الحقيقه انا سمعتك يا انسه مكرسوم ومعجب جدا جدا باقوالتك وادائك تعيش يا استاذ لاصابني ويا ريت تحلينا فرصه ونشتغل مع بعض أوي أوي احنا نرحب ولا ايه يابا يا طبعا بكل تاكيد أنا الحقيقه مش مقتنع بكلمات الأغاني المتداوله دلوقتي مش حكباني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا ده انت رأيك من رأيي يا أستاذ أصب <تصفيق> <تصفيق> ده من حسن حظي على كل حال أنت من ناحيتك دور لي على كلمات تعجبك وأنا من ناحيتي حدور على كلمات مناسبة يا أستاذنا اخيرا قمت من السرير واخيرا رجعنا نقعد مع بعض اغني لي يا ام كلثوم وحشني صوتك حاضر يا سيدنا الشيخ انا كمان عايز اغني لك يا ريت قول يا سيدنا الشيخ بس خايف خايف خايف من ايه خايف لسانى ما يطوانيش معدتش زي الأول يا أم كلثوم العيق اثر على لساني أبدا يا سيدنا الشيخ أنت بخير أنا حاسس بنفسي يا أم كلثوم لساني تقل أول طب إيه رأيك بقى إذا كنت عايز تسمعني صحيح مش هغني لك إلا إذا غنيتلي انت الأول يا أم كلسوم منع حفظتك <تصفيق> كل الحال مش مسألة حفظتني يا سيدنا الشيخ عايز أسمع صوتك واملا دماغي منه غني غني يا سيدنا الشيخ الله يخليك يا بنتي غني غني يا سيدنا الشيخ حاضر بس لو لساني لوق مني وما ساعدنيش معلش انت عارفة انا عايز اقول ايه وعايز اعفق ازاي اعرفة يا سيدنا الشيخ يلا يا سيدنا طيبة قبل ما اغني لك ايه ده دي شويه قصايد واشعار ابتهالي هتعجبك قوي اقريها وغني منها اللي تقتني بيه عشت يا سيدنا الشيخ الاشعار دي لشاب شاب ممتاز جدا اسمه احمد رامي كده طبعال قوي هو سمعت ومبسوط مني جدا تسمح بقى ما تغيرش الموضوع وتغنيلي يا سيدنا حاضر حاضر ان شاء الله ربنا حيتمم عليك الشفر خالد ما عمل مكلسوم؟ بينا على بنك مصر بنك مصر؟ <تصفيق> اللي عمله طلعت بيه حرب واللي واقف بيقصاد لإنجليز إه نعمل إهنا؟ أفتح حساب وحط فلوسي فيه ليه يا مكلسوم؟ الله تحط فلوسك في بنك الله وفيها إيه؟ أنا مش قلتلك نفسي أساهم في المشروع الوطني ده علشان يعملوا مصانع يشغلوا فيها المصريين اي <تصفيق> ويومها تريقت علي حضرتك وقلتلي دي بألاف الجنيهات <تصفيق> انت لسه بكرة قديني حطتها في دماغي من ساعتها وأول ما ربنا اداني حفتح حساب واسف فلوسي هناك علشان ربنا يوفقهم بيها ويعملوا بيها كل حاجة كويسة والله براوة عليك يا مكلسون قول براوة على طلعة حرب تفضل يا فندم رقم الحساب 7126 وعشرين باسم الانسه ام كلثوم ابراهيم وعنوانها اتنين شارع قوى عبدين القاهره اتفضل الفلوس اهي 1200 الف جنيه مرسي يا فندم <تصفيق> واصلة ممتازة جدا يا أنسة مكنسون تعيش يا صديقة فندي الناس هنا في الأسباكية في منتهى السعادة بصودك وكل ما جمهورك في ازدياد <تصفيق> مساء الخير مساء الخير أحب أعرفك بنفسي أهلا وسهلا أنا أحمد رامي أحمد رامي أهلا وسهلا تفضل <تصفيق> أه كويس أنك عارفتين إزاي ما عرفكش ده أنا معجبة بقى جدا ألف شكر الحقيقة أنا كنت بسمعك في الصالة ومعجب جدا بصودك وحبيت اطلع اسلم عليكي وحييك وما دام انت هنا انا هحييك بطريقتي الخاص ازاي في الوصله الثانيه هتعرف فجأة ممتازة ما لك يا رامي أصل الأفصيدة اللي غنتها ام كلثوم دي قصدتي وعشان كده ريكي ححييك بطريقتي رايح فين يا رامي تعال هنا سيبني في حاجة مهمة جدا لازم اعملها غدا سوما <تصفيق>